Bismillahirrahmanirrahim Salallahu alayka, ya Mawlaya, ya Rasulallah Salallahu المظلومين لعن الله الظالمين لكم سادة من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ويا يا أبا عبد غريب يا صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين ش فاختار في أفق القناة موضعك فيا ليتنا فاطفكنا معك فنفوز الله فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على صاحب الدعوات النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلوم حسنية والشجاعة حسينية والغيرة العباسية والعبادة سجاواتيا والماثر الباقريا ولاثار جعفريا والعلوم غن كاظميا والحجج الراضييا والجوده القوية والنقوات الن قوية والهيبة العسكرية والغيبة الإله إمام زماننا وولي نعمتنا وحبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب العصر والزمان في بيان البيان قرار <تصفيق> بين الأقهرين في كل آن وحين يا كاشف الكار عن وجه أخيك الحسين في الكرب والبلاء عن وجوهنا بحق أخيك الحسين العباس سلام الله عليه من ألقابه الميمونة أنه السقى صلوات الله عليه أرجو الله أن يسقيكم نمير حب الحسين هذه الليلة. وهو باب الحسين بن علي دنيا وآخرة ونأتي الإمام الحسين عليه السلام من هذا الباب إذا عندك حاجة العباس باب الحوائج صلوات الله وسلامه تعالى عليه إذا عندك مريض عندنا واحد من الأخوان جعفر الله يطيل العافية الرادود الحسين مريض في المستشفى نسأل الله بحق بالفضل العباس أنه شافيه ويشافي مرضى شيعة أمير المؤمنين لا سيما مرضىكم ندخل إلى حيث رحاب ذكر ليث الطفوف وقمر العشيرة العباس بن علي صلوات الله وسلامه تعالى عليه أسأل الله أن كل لطم على صدرك سجلها العباس خطوة من خطى زوار الأربعين إلى الحسين بالقريب العاجل يا عباس اجيناك تروينا يا عباس اجيناك يا عباس اجيناك يا عباس اجيناك تروينا يا عباس اجياناك. يا عباس يا عباس تروينا يا عباس بعد بعد باخذ يارب يا عباس اجينا هني الك يا عباس اجينا يا عمنا وصلناك يا الكاف البلفظال يا معروف يا الفاضل يا عمنا وصلناك يا الكاف البلفظال يا معروف يا الفاضل بالقيام أبد ماي ما حاصل بالقيام أبد ماي ما حاصل بعجل قول بالخيام أبد ماي ما حاصل بعجل قوم من الموت نجينا يا عباس اجيناك تروينا يا عباس ونطالب الحاجة يا عباس اجيناك يا عباس هل قلوب لهفان حرمكم ورضعان عطشان يا عباس هل قلوب لهفان حرمكم ورضعان عطشان يبس عطفلكم حلسان يبس عطفلكم حلسان يا موصوف بلدفوف نادينا يا عباس اجينا تروينا يا عباس الله يرويك من يدعب الفضل الدنيا يا عباس يا مذخور لهاليوم يا الغالي ويا العباس ويا العباس دنيا وآخر يا مذكور لهاليوم يا الغالي يا سر الحرم قوم يا الوالي يا مذكور لهاليوم يا الغالي يا سر الحرم قوم يا الوالي نخانك سندنا يا العالي نخانك سندنا يا العالي يا بزات بالزنوت يا يا عباس إجيناك تروينا يا عباس إلك إلك إلك سجلها يا عباس إجيناك يا عباس إجيناك عطش سعر بالعيون ما تبصير مع الحسين دنيا وآخرة هنيئا لك الله يوفر كل الحسين شعراء، والله يأيد شعر هاي القصيدة الآخر الحسيني عبد الرضم يرزج الجمعة ويحفظ كل خدام الحسين بحق قبل فضل عباس عاتش سعر بالعيون ما تبصر علينا الأمر صار متغير عاتش سعر بالعيون ما تبصر علينا الأمر صار متغير صار. وصل حال بالاطفال ما تصبر وصل حال ما تصبر جلد عاد يا عباس ما بينا جلد عاد يا عباس ما بينا يا عباس تروينا يا عباس يا عباس يا عباس قال إمامنا وسيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لمولانا الحسين صلوات الله عليه أشعد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حيات قلوب شيعتك الله أكبر هذا قول الصادق عليه السلام أشهد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك واهتدى بنورك الطالبون إليك واهتدى بنورك الطالبون إليك واشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وعنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا صلوات حيدرية صل على محمد وعاله خير البرية أكبر فضائل يتحلى بها الإنسان المؤمن الموالي لأهل البيت عليهم السلام أنه يتشرف في زيارة الحسين بن علي صلوات الله عليه. نحن على الأسف كثير من عدنا ما يعرفون قدر مجالس الحسين وقدر زيارة الحسين وقدر الكرامات المترتبة على الحضور في إحياء ذكر أبي عبد الله صلوات الله عليه في الروايات الشريفة أن ذكر الحسين عليه السلام والبكاء على غريب كربلاء كان منذ أن كان آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام فالسلام في الجنة في الروايات الشريفة أن آدم عليه السلام وحواء سلام الله عليها كان ذات يوم يتمشيان في الجنة فخطر خاطر في ذهنيهما أن هل خلق الله تعالى خلقا أفضل منهما هذا الخاطر والله تعالى يعلم السر وأخفر فجاءهم جبرايل وأمره الله أن يأخذهم إلى قصر في أعلى عليين الجنان فأخذهم جبرايل الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام حتى وصل إلى باب القصر، فسأل آدم جبرائيل، قال يا جبرائيل، أدخلت هذا القصر قبل يومك هذا قبل هاي اللحظة؟ قال لا، ولا أدري ماذا فيه. قال منذ متى خلق؟ قال لا أعلم، ولكني طفت الجنان غير مرة ما مررت بهذا القصر وإني لا أعلم أن نجما يطلع في سماء الجنة في جو الجنة كل ثلاثين ألف عام يطلع مرة واحدة أنا رأيت هذا النجم إلى الآن ثلاثين ألف مرة. يعني كن جنابك تضرب 30 ألف في 30 ألف تطلع لك 9 ملايين على الأقل ملايين إذا كان العداد والحساب من سني الدنيا وإلا أن يوما عند ربك مقداره 50 ألف سنة مما تعدوا؟ جبرائيل بعد العمر قال له أنا ما شايف قل هاي الفترة أنا ما رأيت وما وصلت إلى هذا المقام على أي حال؟ فجاء الإلهام الرباني إلى جبرئيل أن أدخل وأدخلهما معك، فدخل إلى القصر ودخل قاع فرأى سريرا عليه نور يخطف الأبصار حيدري. صلّي وسلم على محمد. صلى الله عليه وعلى. وعليه شخص لم تبدو ملامحه. مجرد مخلوق كله نور وعلى رأسه تاج وله قرطان له صار المخلوق هنا شنو بعد مؤنث لها قرطان قرط أخضر وقرط أحمر فبدأ آدم يسأل جبرايل وعلى صدرها قلادة قال له يا جبرايل الله عز وجل هنبث مباشر مفتوح بين الله وبين أمين وحيه يبث ولا جبرايل ما دخل هذا القصر قبله يقول الإمام الصادق عليه السلام يعلم آدم قال يا جبرايل ما هذا التاج ومن هذه قال هذه فاطمة بنت خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ما دم ذكرت الزهراء عليه السلام أمطيك جرب وثق هذا مجرب إذا تريد تختم صلاتك بختم مجرب إني أحب هاي السؤال فأقل لك آخر سجدة سجدة الشكر بعد الصلاة تماما والدعاء وتسبيحة الزهراء سلام الله عليها آخر سجدة هذا مجرب هذا الذكر أنك تصلي فيها على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع. فيها هسلح بإضافة عدد ما أحاط به علمك ثلاث مرات تصلي عليها بهذه الصلوات ثم تقول 21 مر يا ذا الجلال والإكرام ثم تقول سبع مرات يا أرحم راحمي ثم ترجع ثانية تصلي على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها ثلاثا التجربة شاهدة أن كل أبواب الحوائج تفتح ببركة الصلاة على فاطمة صلوات الله عليه فقال هذه فاطمة بنت حبيب الله قال متاج قال نور أبيها المصطفى صلى الله عليه وآمن ما هذه القلادة قال من نور بعلها المرتضى ما هذان القرطان ولداها الحسن والحسين عليهم السلام مر الحسن والحسين عليهم السلام شوف العبارة الإمام الصادق يقول هما قرطة فاطمة في هذا القصر شوفها الرواية الثانية الإمام الصادق علشان يقول الحسن والحسين شنف عرش الله في نسخة شنف عرش الرحمن تدري الشنف شنو؟ القرد اللي تضعه المرأة الزينة في أسفل الأذن والشنف اللي تضعه المرأة في أعلى الأذن شايف أكل العادات القديمة قبل نشاء أهل الله قديمات يحطون وين الزينة في أعلى الأذن هذا يسموه شنف إذا في أسفل الأذن يسموه قرد فالإمام يقول في أعلى ركن يعرش الرحمن الله زين عرشه بالحسنين عليهم مصر بل في الروايات يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا صار أهل الجنة في الجنة إن شاء الله ببركة الحسين كلنا من هريد الجنة وبركة الحسين كل إحنا منا في الجنة لأن شاء الله كل إحنا من زوارا ومن خدانا ومن محبين ونسأل الله أن لا يفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا صار أهل الجنة في الجنة قالت الجنة لربها أي رب ألم تعدني ألم تعدني بأن تزينني هذا كان وعد خاص من الله إلى من إلى الجنة فيأتي النداء يا جنة ألم أزينك وألم أركن ركنيك بالحسن والحسين يقول الإمام الصادق فلما تسمع الجنة ذلك تأخذ تميس تميس ومشي التبختر كناية عن غاية الفرح تأخذ الجنة تميس من الفرح كما تميس العروس في حجنتها الله وسلم على محمد, محمد شايف بعض العلماء يقول هي هاي وحدة من اسرار القلب ليش به البطين الأيمن والأيسر خلي به الحسن والحسين كل شيء سئثر تكوين لابد ينبع من أثر نعم تشريعي على كل فلماذا هذان القرطان واحد لون أخضر واحد لون أحمر يا آدم أما الأخضر فسيسم الحسن عليه السلام فهو اغضرار وجهه اغضرار بدنه وأما الأحمر فسيقتل ابنه الحسين عليه السلام فعقد آدم وحواء أول مجلس للعزاء قبل أن يهبط يهبط إلى الأرض لأبي عبد الله اعرف قدر مجلس الحسين عليه السلام وهكذا بعد آدم ونزل آدم إلى الأرض وبدأ نبي تل ونبي ووسي تل ووسي ورسول تل ورسول يأتون كربلاء يخبرون أقوامهم بما سيجري على سيد الشهداء صلوات الله عليه بشكل خاص عن بركات ذكر أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، خصوصا قضية الصلاة عليهم صلى الله عليهم أجمعين. حقيقة, حقيقة لو صلت هذا الضوء قضية الصلاة على محمد وآل صلى الله عليه وآلهم في حياة الأنبياء وفي حياة الأولياء وفي حياة المرسلين وفي حياة الأوصياء نجد له أبعادا عديدة في الروايات، أبعادا عديدة في الروايات. سما دام عندنا مرضى لذكر هذه الرواية لشفاء المرضى في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام في قضية فرعون وجماعته لعنة الله عليهم لما كانوا يستضعفون بني إسرائيل يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله يقول عظيم شنو من بلاء لكن المؤمنين هل انحرفوا ابدا احنا نشوف واحد بس شوية تجي مشكلة ماديق ويشك بعيد من البيت شوف شوف دول الناس ونحن عود جينا وراهم وقرأنا تاريخهم نعرف آثارهم ونندل قبورهم الشريفة ومع ذلك البعض يبقوا مشهور هذا الإيمان من ناك يستحيون نساءكم يعني يأخذونهن رغما عنكم يخدمن جاريات في بيوتهم يستحيون نساءكم يعني يطلبون حياءهم أكو يستحي وَقُيِّسْتَحِيَّ العربية هم بلاغة زيادة المعاني تدل مباني تدل على زيادة المعاني يعني يأخذون حياءهم رغمًا عنكم يأخذون حياءهم مو يعني ينتهكون أعرضهن لا لا مو القضية مو يظهر لأن القرآن يقول المرأة إذا طلعت من بيتها خلاص الحياء هنا في خطر توجه عبره هنا المرأة ما دامت في بيتها كالدرة في الصدف لكن إذا طلعت من بيتها الحياء في خطر خصوصا من بعض الناس بعيونهم عيون, عيون إبليسية شايف كناس هبهم أعراض الناس حقيقة مصيبة على كل فأخذهم فرعون عليه اللعنة عمال يبنون الأهرامات وأمثال هاي الأمور الباب الحسن حسكر في التفسير يقول بنوها خلال عشرين سنة في مئتي ألف عامل يقول وكان يقع منهم من السلالم كان السلالم يشوه يوقع فيهلك من هلك ويصاب بالمرض المزمن من يصاب مرض مزمن عوق يعني المزمن طويل أو مرض لا دواء له، فشكوا إلى موسى ذلك قلوا له إنت نبينا إنت كريم الله شوف النحل فقال إن أمرتكم أو تطيعون خصوصا أصحاب المرضى قضية متعبة إنسان يشوف له واحد معوق ببيتة يقول لك حتى بالمثل المعروف يقول أبو البيت العدى مريض أم من المريض بس هذا بس قاعد مثلاً بس هذا لا ليل ولا نهار نهار على قلب فقال إن أمرتكم أو تفعلون ذلك قالوا بلى فقال لهم موسى إني أمركم أن يقول كل مريض من ذوي العاهد وإلا فليقل من يقول نيابة عن له هو يقدر يحشخ يقول لأك واحد مثلا هذا أصيب بالخرس صار أبكما لا يستطيع التكلم فليقل من يقول من ينوب عنه يقول ماذا قال يصلي على محمد وآله صلى الله عليه وآله ثلاث مرات يقول العمام الحسن الرزاك العسكري سلام الله عليه فما من أحد من بني إسرائيل من المرضى صلى على محمد وآله أو ما من أحد من المرضى لم يستطع الكلام فصلى على محمد وآله من ينوب عنه إلا وضرب جميعهم بالشفاء لبركة الصلاة عليهم الله صل الله عليه من ذاك اليوم كان ذكر أهل البيت لا اليوم ولا البارحة ويبقى قبل ويبقى الآن ويبقى بعد ولا سيما ما ذكره حسين عليه السلام فلذلك الإمام الصادق العظيم سلام الله عليه يطينا فتخاصة من خاصة الحسين خواصة يوقف الإمام ضريح سيد الشهداء صلوات الله عليه القبلة تكون طبعا خلف كتفيك, كتفيك الضريح من أمامك الإمام علمك هاي الزيابة بالبداية بسم الله العظيم إلى أن يقول أشهد أنك قتلت ولم تمت بل بحياتك حيه قلوب شيعتك احنا نعتقد تبعا لأهل البيت ان الموت الذي ينزل عليهم ليس كما ينزل علينا احنا دامتنا انقطعنا تماما اما رسول الله والاه متى ما شاءوا يظهرون يظهرون عليهم الاسلام متى ما شاءوا أن يحضروا أتباعهم أشياعهم يحضرون عليهم السلام والله في يوم كنت هناك عند الحسين عليه السلام بصح الشريف أدعي لك جواحد جو يهتز من البكاء من أهل بغداد هذا المشقين عند ولد معلول مريض شافاه الحسين عليه السلام شنو شنقص تسمح الله شافي مرضى شعة مير الممنين يجي يهتز من البكاء وابن وياه ابن صبي عمره تقريبا من ستة الى سبع سنوات فاجع علي خادمك هو اللي معرفه عرفه وياه على كل بعدين يعني صارت العلاقة قوية باعتبارة انت اخدم في الصحن الشريف خادم للمنبر فالخادم المنبر يصير شوية معروف اكثر من غيره اجي يقصدني لي انا في نص المجلس قال لي عندي كلام كذا ما اقدر اقطع الكلام قلت له بعدين على كل انتهى المنبر الحسين عليه السلام وقت قام بيشة قال قدام الحسين عليه السلام قال أنا هذا ابني معوق لا دواء له هذا واحد يوم من الأيام حصل الدكتور في بغداد قال هو هذا آخر طبيب بعد غيره ما أقول هذا آخر سهم في الكنانة زياد بعد ما حصلت على تعبير حراقين بطلعات الروح اضطرب الوضع الأمني في بغداد بعد ابني ما اقدر اوديه لك شو شو مصيبة انا قبل ما ما حصل الطبيب المناسب حسنا من حصلت الطبيب المناسب الوضع الأمني اختل واحنا حقيقي احنا ما نعرف قدر الأمان من انفقده يا الله خلي بالك نعمتان مجهولتان الصحة والأمان من واحد يفقد هاي المساله يلا ذاك الوقت يقوم يقول لا سويت عليه على كله فالوضع مقترب يقول أنا في بيتي صوره الحسين عليه السلام وان شاء الله صوره الحسين بقلوبنا كلنا احنا ان شاء الله مش كل شيعي من المؤمنين يقول أنا بكيت حقيقه لان انا هذا الطفل ما دام بعد طفل أقدر أكو أمل يتعالج لذلك إذا كبر وما تعالج تبقى العاهة والمرض معه فيقول بكيت وإذا أنظر إلى صورة الحسين عليه وسلم يقول أخذت أرتجك من البكاء قلت له أبا عبد الله بغيرك ماكو. أكو احضرني أبو السنجاد. وفعلا هي هاي العقيدة الحقيقية يقول أنا انظر إلى صورة الحسين عليه السلام غيرك ماكو يا أبي عبد الله وبقيت تقريبا عشر دقائق إلى ربع ساعة أنا في عالم خاص وما أقدر يقول أصفل فعلا اللي يدخل فيه باب الاستشفاء والتوسل والاستنجاد والاستغاثة بأبي عبد الله عليه السلام هذا العالم إلى أهل حبيبي ما يوصف بالألفاظ فبين أنا كذلك وإذا أحس يقول ولدي بين يدي وإذا بأحس برجل جالس عندي يمي ضربني على رجلين قال لي شو تريد يقول بش يدي على علي قلت له هذا قال سأشافيه يقول فأمر يده الشريفة على رأسه ابنه كان عنده شلل نصف المسكين يقول شفت رجلين ولدي بدأت بالتحرك فلما تحرك من شدة الفرح وجاء يبكي يقول أنا ما عرفته بالأخير الله من شدة الفرح يقول اهتميت بابني أكثر ما اهتميت بهذا الشخص اللي كان حاضرا عندي إلى أن تيقنت من شفائه التفتت إليه قلت له من أنت؟ قال أنا الذي توسلت به الساعة أنا حاضر شيعتي أنا الحسين بن علي ثم غاب عن نظري صلى الله عليه وسلم علىه صلى الله عليه أشهد بأنك قتلت صح ولكن لم تموت كما مات الناس نعم الحسين مات سلامه علينا لكن لا كما يموت الناس لا يحضر بعد شهادته هاي من عقائدنا في الروايات الشريفة المام الصادق علينا منه أشهد أنك قتلت ولم تموت وبسببك يا أبا عبد الله حييت قلوب شيعتك على نسخة وعنسخة حييت حيات قلوب الشيعة ببركة من ببركة الحسين عليه السلام وإلا إحنا على وضعيتنا مين حقيقة أتكلم سواء في العراق أو في البحرين أو في كل مكان إحنا والله العلي العظيم قسم هاي وهذا اعتبروها من عند وآن أخوكم الزغير إحنا ما نستحق الحوت إحنا غير على أعمالنا لا نستحق الحوت أي حياتي ممكن. وصيرين أحزاب وصيرين مؤسسات وصيرين كل واحد بصوب وعايفين الإمام المهدي عليه السلام وعايفين شعار أهل البيت لكن بركة الحسين هو اللي يجمعه بركة الحسين هي التي تجمع أما ما أنا سوي الحزب والتسوي لك حزب وذاك حزب هاي الأمور ما تزيدنا إلا تفرق لذلك أهل البيت يقول تمسكوا بأبي عبد الله صلوات الله عليه على كله واليوم أكثر مصائبنا منين منف والفرقة استعمارية فرق تصد فالحسين هو الذي يجمعنا صلوات الله عليه واهتدى بك الطالبون إليك هاي بائس أببية اللي يريد الهداية يقول صادق العترة صلوات الله عليه وعليها إنما هدايته تكون بمن بأبي عبد الله صلوات الله وسلامه تعالى عليه ثم يقول هذه العبارة العظيمة سلام الله عليه هاي الشهادة لسان ذا يعرضها وما ي ما يعتقد بها ذنفاق لسان لابد أمام الحسين لا أقل من يود في زور زيارات يكون لفظه كما في قلبه الكلام يا كلام أهل الله يوم الأيام كنت تزورها دعيلة هذه ما إجت عجوز حقيقة الفثي الانتباه هي تعشت لي الحسين عليه السلام لكن صوتها صك مسامع وكلمة مؤثرة ايش قالت له شوف العقيدة قالت له يا ابن الزجية انت الطبيب وانت الدواء وانت النسخ الشفين انت ليس فقط الطبيب فالطبيب قد يصب الدواء ولكن لا يعطي الشفاء لا لا انت هم الطبيب انت هم الدواء انت هم الدواء الشافي وقدواء يشعي وقدواء لا يشفي هاي العقيدة الحقيقية فالإمام يقول صلوات الله عليه وأشهد أنه نورك لم يطفأ ولا يطفأ أبدا هذا هو مهما سعى الخلائق لا يزداد ذكره إلا علوا وارتفاعا هذا الحقيقة اللي يكون نهضمها وقت البيوت من أبوابها وباب الحسين العباس ليث الطفوف سلام الله عليه العباس عليه السلام هو الباب الأكبر للحسين سلام الله عليه وذكرت لك السنة الماضية أنه من علماء من يشترط أخلاقيا أن ساله لا يزور أبا عبد الله يأتيه من قبل باب عباس عليه السلام فنأتي اليوم سيد الشهداء من هذا الباب هذا الباب الذي بسببه وبمصابه كسر ظهر الحسين عليه السلام وقلت حيلته وشمت به عدوه صلوات الله عليه العباس ابن علي صلوات الله وسلامه عليه العلماء يقولون العباس للحسين كما أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله, وآله. لما هذا الدعاء ذكر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب والبلاء عن وجوهنا بحق أخيك الحسين عليه السلام كاشف الكرب مو بس بالحرب وهكذا بين أمير المؤمنين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله في كل هم رسول الله إذا كان يرى أمير المؤمنين كان يرى شرح صدره كانت البشرى ترتسم على وجهه الطاهر هكذا العباس عليه السلام في الحرب كاشف الكرم في السلم كاشف الهم في قضية يحتاج الإمام الحسيني يقل له العباس من شؤون الخاصة كان يعرف مراد أبي عبد الله من وجهه وهي ما وصلت لواحد غير العباس عليه السلام العباس كان يعرف مراد سيد الشهداء من وجهه إذا احنا عندنا بالروايات اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فما ظنك بباب الحسين العباس عليه السلام يعرف مراد سيد الشهداء من وجهه صلوات الله عليه فهو بابه على أي حال هذا الباب الكبير لأبي عبد الله صلوات الله عليه له كرامات وله معجز عظيمة واحدة من طرائف معاجز العباس عليه السلام اذكرها وهاي. حتى تتخلي في قلب الشاك مرض مرض مرض وشعارنا وياهم موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور كناس مصيبة الشيعة يحبون العباس لكن كيف يريد العباس على مزاجه مو هو تابع للعباس لا العباس على مزاج على كل سيد من تبريز جاب له موكب مشاية في الأربعين اللهم اكتبنا جميعا من زوار الحسين أبدا ما في زيارة الأربعين وجابهم مشاية للحسين عليه السلام لما وصل أبي عبد الله عليه السلام وصل مرهقا متعبا وعثاء السفر جائعا كذا كذا كذا كذا أكو عندنا منطقة بكربل يسموها باب الخان الخان يعني الفندق مكان الاستراحة فالسيد قال للموكب للهيئات الجماع اللي جاي وياه قالهم ما دام أنتم مغبرين في زيارة الحسين عليه السلام ومتربين وعلى تعبيرنا ما لم يجف عرق أحدكم إلى الآن هلموا بنا إلى زيارة الحسين عليه السلام وإذا نذأ ابن عتيه من أبي الفضل سلام الله عليه لأنه بابه وقت البيوت من ابوابها واحد من دول اللي قلت لك قلبه مريض مسكين انتبهت حسين قال له والله هذا شنو الكلام هذا احنا ناس تعبانين سوكت الزيارة يا سيد وبعدين احنا شنو نروح وليش نبدا بالعباس خل نروح للإمام الحسين عليه السلام مولد عريضه حاشا سامع يطيح حد واحد يدق بالعباس إذا يريد الله يطيح حظ شلون؟ إذا قام العباس العباس بعد يطيح حساب نقدي عمو فقدي على كل السيد قالوا ما أنا ما لنخلق أتباحة بياها أنا تعبان أنا راح أزوري إذا أريد جوياي خلي جوياي فجاء الناس بأجمعهم إلا هذا المريض العقائد جاروا أبا الفضل عليه السلام وذهبوا إلى مولانا الحسين عليه السلام زاروا وكملوا اجزيارة لما كملوا اجزيارة ورجعوا ودقوا اجدحان اجدحان في باب الخان اجتماع الناس شن القضية لكم الله قالهم قالوا لهم واحد وقع في البالوعة مكان النجاسة هدم به بئر البالوعة الجفرة فلما جاءوا واذا به نفس الرجل اللي كان يشكل شكر رحيم من العباس شارف على الهلاك ألقوا إليه الحبال وأخرجوا لكن في آخر نفس المهم ذل أمام الناس السيد من شاف قال لي الستة ما لقيت غير خزينة بتندق به الستة ما حجيت إلا على العباس أش ودك أش ورطك هذا من فشلته وخيبت ظن قال لي وحق العباس أنا شاقيته ويا العباس أنا تمازحت السيد قال للعباس هم تمازحوا إياك لو صدك شاء موتك به العباس هم مو جدي لو جدي شاء غردك العباس هم مزاح بمزاح لا مولانا العباس صلوات الله وسلامه تعالى عليه باب الحوائج لمن يعتقد به وهو نفس الحسين سلام الله عليه بقوله اركب بنفسي أنت هاي القول ما قاله سيد الشهداء إلا لحامي خدر الفواطم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه لكن تعشوف أصحاب المقاتل يقولون الإمام الحسين عليه السلام ما ركض في الطف إلا ثلاث مرات المرة الأولى لما سمع هذا الصوت أدركني يا أخي يا أبا عبد الله أول مرة ركض فيها الحسين عليه السلام هي هذه المرة يقول أرباب المقاتل لما وصل إليه رآه مقطوع اليمين والشمال وسه منابتا بالعام والرأس صائرا إلى نصفين أيها عباسة ولا عباسة لي اليوم وقف أمامه منكسر الخاطير مكسور الظهر صلوات الله وسلامه عليه حرام العيش من بعدك يا بو فاضل حرام العيش حرام العيش من بعدك يا فاضل حرام العيش شحش اقل المسوال ليش رجعت وحدك ليش قال لي يا شرجعت وحدك بي صاح فملى البوادي صيحتان اعوخاي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحموا حار الحسين هناك ماذا سيخبر زينب ماذا سيقول لعياله يقول هذا الشاعر والله قام ورجع للخام وضحر من جسم نصام بس ما صدت النسوان شافت موت جن حسين تغير أبو عبد الله صلوات الله وسلامه علي عبرزت إلى زينب بعض أرباب المقاتل يقولون عن المولى ما جاء الخيام من وجهها ليكون يكون زينب تغف تقل إن العباس إنما جاء الخياس يا حم. من الوراء دارت الى زينب وقفت امامه ابا عبد الله اراك عبت خالية اذا اين حمانه اذا اين ما كلمها وضع يده على خمود خيمته ازاح العمود فوقعت على من فيها فصاح زينب واخر I don't, know. I don't know. Ja. Yeah.